شقد بحيبك يا, يا وطن حبيبك يا را عشقاب دحيبك يا وطن ومين ma الكلمات للشاعر عباس عبد الحسن دار السلام في ابنيه بمصر ابن جعفر امام ابن امام وفرني بغداد خيلها شلی دار ای السلام کوبی ابن موسی ابن جعفر ای لما ویل صحان کل حمام ویا حمام شلون هنه شلون ها بیچ لی بیوت بعد بیه خوف ساكن بعد بیه Of sake. العلي يا حما رجوجي اللي شلون هابيوتي ويا <ممويل عزيز>. يا حمام اي العزيز يا حمام اي العزيز اي الحنين شلون ها يا حمام ممويل عزيزة يا حمام ممويل عزيزة شلون هذه الحنينة جيب لي بجنحك عطارها اي عطارها نخيذهن حال الزاهين حنين ومور لي بكر بلا سلم لي وبتي ومر عليك بري الشباب اخدو دهور حلوة بعده لام ذب الهيال وعن جب سلم لي وبتي عمر على قبور الشباب يا يا خدودهم حسنيا حذر أصرخي وسمع العتار وقيل لا يامتك نريد لهن في الحد مني نعيشي بعذابك يا مبول حسنيا حذر صخيء السمع العتاء وقيل ليامتك نريد لهن الحاد مني نعيشي بعذاك بعد دم عابترف عين بعد ما الغريب كي حما الغور صعب تيكت لي عامي كل شبي وكيت نير جعلي العراق ومن نريد أحليف يمين ما بعيد أغلق وسافر ما بعيد أغلق وسافر الدين يا مار امشي يا حيل جواذر يمشي بير مين يا حيل اللهم ارجع كل غريب الى وطني سالما غانما يا الله الاخراج والهندسه الصوتيه ايسر الغراوي ايسر الغراوي الصوتية الغراوي الاخراج والهندسه الصوتيه قيصر الغراوي